والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذو بحال النصب وأنت السبع نقسم بالأزلام ذلك اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكثر أسملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضوء وَا فِي مَنْصَتِ النُّورِ يَرْمُدُ تَجَانِفِ يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواب குருமலி திரு إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْقُومُ وِفَاتُ وَطْعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّنْ لَنقُمْ وَطْعَ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اِذَا آتَيْتُمُ النَّجْرَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَ ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين